ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارا الذي له ملك السماوات والارض وتبارا الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون